الحمد لله الذي عانني ووفقني على تلاوة القرآن الذي نويته في قلبي مع التسجيل ابتدات التسجيل تاريخ 12 20 انتهاء القراءة 22 -28 -2018. وسأقرأ دعاء الختام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين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 وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بإدخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الخبر مؤنسا وفي القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضل بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقضي ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا آبائنا واغفر أم واغفر أمهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشدد شمل أعدائنا وحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع زرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأخربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذنا, وأساتذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى روح نبينا صلوات